ولا و السلام Amen. Um. Yeah no. One yeah. man يا من اطفاءا النور تنذرنا من لمن التمامي او الااموني يا وكنتم يا كل من One love, one